وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ على ۗ أَعْلَنَ فَأقيمُ الصَّلاةَ وَآتُجزَكَاتَ وَتَصِمُ بِاللَّهِ هو مَوْولكُمْ هو مَوْولكُمْ فَنِعمَّ الْمَوْولَا وَنِعْمَن النَّصِيم